بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول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 وهمت كل أ م ه برسولهم ل ي أ خ ذ و ه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ف أ خ ذ ت ه م فكيف كان عقاب وكذلك حقت ك ل م ة ربك على الذين كفروا أ ن ه م أ ص ح ا ب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون ويستغفرون للذين آ م ن و ا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر, فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن للتي وعدتهم ومن صلح, ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون إ ل ى الايمان فتكفرون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 فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آ ي ا ت ه وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إ ل ا من يري به فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون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 لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لله الواحد القهار. اليوم و ا القهار ا ح د ل تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إ ن الله سريع الحساب و أ ن ذ ر ه م يوم الازفه إ ذ القلوب لدى الحلاجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق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 كانوا هم أ ش د منهم قوه و آ ث ا ر ا في ا ل أ ر ض ف أ خ ذ ه م الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك ب أ ن ه م كانت ت أ ت ي ه م رسلهم بالبينات فكفروا فكفروا ف أ خ ذ ه م الله إ ن ه قوي شديد العقاب ولقد أ ر س ل ن ا موسى ب آ ي ا ت ن ا وسلطان مبين إ ل ى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قالوا اقتلوا ابناء الذين آ م ن و ا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال وقال فرعون ذروني أ ق ت ل موسى وليدعو ربه إ ن ي أ خ ا ف أ ن يبدل دينكم أ و أ ن يظهر في ا ل أ ر ض الفساد وقال موسى إ ن ي عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم إ ي م ا ن ه أ ت ق ت ل و ن رجلا اتقتلون رجلا أ ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم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 قال فرعون ما أ ر ي ك م إ ل ا ما أ ر ى وما اهديكم إ ل ا سبيل الرشاد وقال الذي آ م ن يا قوم إ ن ي أ خ ا ف عليكم مثل يوم ا ل أ ح ز ا ب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إ ن ي أ خ ا ف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاص م ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إ ذ ا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آ ي ا ت الله بغير سلطان أ ت ا ه م كبر مقتا عند الله وعند الذين آ م ن و ا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هاما نبن لي صرحا لعلي أ ب ل غ ا ل أ س ب ا ب أ س ب ا ب السماوات ف أ ط ل ع إ ل ى اله موسى و إ ن ي لاظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إ ل ا في تباب وقال الذي آ م ن يا قوم اتبعون أ ه د ك م سبيل الرشاد يا قوم إ ن م ا هذه الحياه الدنيا متاع و إ ن ا ل آ خ ر ة هي دار القرار من عمل س ي ئ ة فلا يجزى إ ل ا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فأولئك, فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي ادعوكم إ ل ى النجاه وتدعونني إلى النار. لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم إ ل ى العزيز الغفار لا جرم أ ن ما تدعونني إ ل ي ه ليس له د ع و ة في الدنيا ولا في ا ل آ خ ر ة و أ ن مردنا ا إ ل ى الله و أ ن المسرفين هم أ ص ح ا ب النار فستذكرون ما أ ق و ل لكم و أ ف و ض أ م ر ي إ ل ى الله إ ن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق ب آ ل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم ا ل س ا ع ة أ د خ ل و ا آ ل فرعون أ ش د العذاب و إ ذ يتحجون في النار فيقول الضعفاء 私たちはこのよ م に思うのは私たちの思いを込めて思うのは私たちの ا い ن 込めて思う。 ا ل ذ ي م ا س ت ك ب ر و ا إِنَّا كُلٌّ ف ي ه ا ل ن ا ل ل ه قَدْ حَكَمَ س ي ن ل ل ع ب ا ل و ق ا ل ا ل ذ ي فِي ن ا ل ن ا ر لِخَزَنَةِ ن ج ه م ادْعُوا رَبَّكُمْ ي خ ف ف ع ه يوما من العذاب قالوا أولم تأتيكم رسلكم تك بلى ا ب ي ن ا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إ ل ا في ضلال انا لننصر رسلنا والذين َ آ م ن و ا في الحياه الدنيا ويوم ََ يقوم َُُ الاشهاد َْ ويوم َ يقوم الاشهاد يوم لا ينفع الظالمين ََِِّ معذرتهم ََُُِْْ ولهم ََُُ ا ل ل َّ ع ْ ن َ ة ُ ولهم ََُْ سوء ُُ الدار َّ ولقد آ ت ي ن ا موسى الهدى و أ و ر ث ن ا بني إ س ر ا ئ ي ل الكتاب هدى وذكرى لاولي الالباب فاصبر إ ن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح, وسبح بحمد ربك بالعشي و ا ل إ ب ك ا ر إ ن الذين يجادلون في آ ي ا ت الله بغير سلطان أ ت ا ه م بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم إ ل ا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إ ن ه هو السميع البصير لخلق السماوات و ا ل أ ر ض أ ك ب ر من خلق الناس ولكن, ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما يستوي ا ل أ ع م ى والبصير والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إ ن ا ل س ا ع ة لاتيه لا ريب فيها ولكن, ولكن اكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أ س ت ج ب لكم إ ن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إ ن الله لذو فضل على الناس ولكن, ولكن اكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إ ل ه إ ل ا هو ف أ ن لا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا ب آ ي ا ت الله يجحدون الله الذي جعل لكم ا ل أ ر ض قرارا والسماء بناء وصوركم, وصوركم ف أ ح س ن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إ ل ه إ ل ا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل ا ن و ان اعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وامرت ان اسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من لطفه ثم من علقه ثم من ع ل ق ة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أ ش د ك م ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أ ج ل ا مسما ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت ف إ ذ ا قضى أ م ر ا ف إ ن م ا يقول له كن فيكون أ ل م تر إ ل ى الذين يجادلون في آ ي ا ت الله أ ن ا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أ ر س ل ن ا به رسلنا فسوف يعلمون إ ذ ا ل أ غ ل ا ل في أ ع ن ا ق ه م والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أ ي ن ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في ا ل أ ر ض بغير الحق وبما كنتم تمرحون أ د خ ل و ا أ ب و ا ب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إ ن وعد الله حق فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أ ن ي أ ت ي ب ا ي ة إ ل ا ب إ ذ ن الله ف إ ذ ا جاء أ م ر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم ا ل أ ن ع ا م لتركبوا منها ومنها ت أ ك ل و ن ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها ح ا ج ة في صدوركم وعليها, وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آ ي ا ت ه ف أ ي آ ي ا ت الله تنكرون افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا أ ك ث ر منهم و أ ش د قوه واثارا في ا ل أ ر ض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم, وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما ر أ و ا ب أ س ن ا قالوا آ م ن ا بالله وحده وكفرنا, وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ن ينفعهم إ ي م ا ن ه م لما ر أ و ا ب أ س ن ا س ن ة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون